أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون حسيسها وَهُمْ فِيمَا اشْتَهُوا أَبَدُهُمْ قَانُدُدٌ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَسَلَّقَ قَاهِرَ هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقل السماء كطيش كما بدأنا أول خلق معيده وعدا علينا إنا كنت ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في ذال بلا ولقم من عبيد وما أسمات إلا رحمة للعالمين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 فإن فقل على وَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَ سُكُمْ عَلَى سَوَا وَإِنْ أَجْرِي اقْرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتى الهين قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن المشترك. تعالوا على ما تصفون صدق الله العظيم